Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu Muhammadar Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illa Allah. Stou akdirou, stou akdirou.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 وكتاب مسحور في رقم مشور والبيت المعمور والصق في المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لا يقهر ما له من دافع يوم تمر السماء مراء وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكدبين الذين هم في خوضي يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم ما هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما ما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ان المتقين في جنات ونعيم فكينا بما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 يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمال لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ البر الرَّحِيمُ اللَّهُ سمع الله لمن حمده Allahu akbar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 ظَلَّ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا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 ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طغون ام يقولون تطوله بل لا يمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين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 أم لهم صلّوين يستمعون فيه فلن يأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولهم ال أم له البنات ولهم البنون أم تسئلهم أجرمون فهم من مغرم مثقلون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 من السماء ساققا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعبون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَ الْدُّونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُلِنَا وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَكُونُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحْ وَإِذْ بَارَ Allah-ni, min <Sesszín> Ooh. Um... Assalamu alaykum rahmatullah. Assalamu alaykum rahmatullah. Assalamu alaykum wa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 وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق